قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ إِلَّا كَمَا يُبْدِي الْقَمَرُ ضَوْءَهُ وَاللَّيْلُ مُظْلِمٌ وَمَا هُمْ بِمُظْلِمِينَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا يتوفى بما يوشيء إلي يا ربي إنه سميع قريب وَلَوْ تَرَى إذ فلا وَأُخِذُوا ச்சுமிுமீ اننا لنقوم تناو شميم من كاني بعيد و وقد كفروا به من ுவயக் கோிபு وَبَيْنَ مَا மூ ம பிலபிஷியூ கபல இநீசிம் بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي الملائكة رسولاً أولاً انتم منثنا وسلست ورباع يزيد في الخلق ما يشا قَدِير ما يفتل قول الناس من رحمه عزيز الحكيم يا ஜி ஜி ஐன் சூல்கூம